إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له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 فبشراكم أيها السلفيين المتمسكين بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبآثار سلفكم الصالح بشراكم بجنات تجري من تحتها الأنهار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 إلى بلاد الأفراخ حيث قال رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه مبينا عن هذا القصد وكان جن المقصود منه أي من هذا الكتاب بشارة أهل السنة بما أعد الله لهم في الجنة فإنهم المستحقون للمشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة <تصفيق> <تصفيق> نعم المستحقون للبشرة نعم. في الحياة الدنيا والآخرة وفي الآخرة ونعم الله عليهم ظاهره وباطنه هم أولياء الرسول وحزبه ومن خرج عن سنته هم أعداؤه وحربه نعم لا تأخذهم في نصرة سنته في نصرة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 او خيالاً صوفياً او تناقضاً كلامياً او قياساً فلسفياً او حكماً سياسياً فمن قدم عليها شيئاً فمن قدم عليها شيئاً من ذلك فباب الصواب عليه مسدود من مو عن طريق الرشادي وعن طريق الرشادي مصدوق فهذا هو القصد من هذه الخطب فبشراكم بجنات تجري من تحتها الانهار لمن ثبت على هذا المنهج واول ما نستهل به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 ف... فنقول عقيده السلف الصالح قاطبه ام ان الجنه موجوده مخلوقه وليس كما قال اهل البدع انها تخلق يوم القيامه وكما قال ابن قيم الجوزيه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 وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم فلهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن نبغت نبغت نابذه من القدريه اهنا من القدريه والمعتزله فانكرت ان تكون مخلوقه الان وقالت بل الله ينشئها يوم القيامه هذا الكلام من القبريه والمعتزله مردود بنصوص صريحه لا مجال لتاويلها ولا لانكارها من الكتاب والسنه فمن ايات الكتاب التي تدل على وجود الجنه وانها خلقت وان كانت لم يكتمل خلقها كما ياتي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 عند صدرة المنتهى عندها جنه المأوى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليله المعراج جنه المأوى عند صدرة المنتهى وياتي بيان هذا في الاحاديث التاليه فمن ادله السنه على وجود الجنه وانها كائن مخلوقه اولا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 فإذا نبقها كأنه قلال هجر وإذا ورقها كأنه اذان الفيول وفي اصلها اربعه انهار نهراني باطنان ونهراني ظاهران فسألت جبريل فقال اما الباطنان نعم أما الباطنان ففي الجنه واما الظاهران النيل والفرات اما الباطنان ففي الجنه فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم لما راى اصول هذه الانهار التي نبعت من الجنة عند صدرة المنتهى فهذه الأنهار موجودة موجودة الآن ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج راى أصولها التي تنبع من الجنة وأيضا جاء في رواية قصة الإسراء ولكن من حديث أنس عن أبي ذر نعم رضي الله عنهما في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلق بجبريل حتى نأتي سدره المنتهى فغشيتها ألوان لا أدري ما هي فغشيتها الوان لا ادري ما هي فقال ثم ادخلت الجنه فاذا فيها جنابذ اللؤلؤ واذا تربتها من المسك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 أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم قال إذا مات العبد عرض عليه مقعده بالغداه والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ويقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة فيرى العبد مقعده في الجنة إن كان من أهل الجنة وهذا يدل على أن هذا المقعد مخلوق موجود لن يخلق يوم القيامة هو موجود ويراه العبد إذا نزل قبره بعد السؤال من الملكين ويقال له هذا مقعدك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 فلم لا يسمع قرعا عاليا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقولان انظر هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا يعني يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة إن كان من أهل النار إن كان من أهل النار يراه. إن كان من أهل النار فقد أدله الله مقعدا لي في الجنة لما آمن من رسوله صلى الله عليه وسلم وخامسا أخرج أيضا البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف وموضع الشاهد منه أنه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 رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أصبته منه منهما بقيت الدنيا ثم رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قدت أفضع أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء للآخر الحديث وأخرج أيضا البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أيضا في, في صلاة الكسوف أهلاهم أنه صلى الله عليه وسلم قال بنت مني الجنة ولو اجترأت عليها نعم لأخذت قطافا من قطافها ولو اشترأت عليها لأخذت قطافا من قطافها ورأيت النار فرأيت امرأة قد حبست في هرة فقلت ما هذا قالت حبستها فلم حبستها حتى ماتت جوعا فما أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشيش وفي رواية من خشاش الأرض فهذه أحاديث واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار رأى شيئا منهما في ليلة الاسراء والمعراج اياهما في صلاه الكسوف آه. لما دنت منه الجنه ودنت منه النار كما في حديث اسماء وايضا أخرج مسلم من حديث انس وهذا هو الدليل السادس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال أنا صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تصبقون بركوع ولا بسجود ولا بقيام ولا بانصراف فاني أراكم من أمامي ومن خلفي ثم قال لو رايتم ما رايت لو رأيتم ما رايت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فقالوا يا رسول الله وما رايت قال رايت الجنه والنار هذا واضح هذا واضح لا لبس فيه ولكن اهل البدع لا يؤمنون بهذه الاحاديث او يتاولونها على غير معناها او يقولون على قاعدتهم الفاسده انها احاديث احاد لا تفيد اليقين ولا يؤخذ منها عقيدة كذبوا وكذبوا اليه احاديث صحيحه في غايه الصحه وهي تفيد اليقين الجازم والعلم الذي لا شك فيه وهذه عقيده اهل السنه التي يجب ان نؤمن بها الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد, أشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أما بعد فقد قال ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى فيه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 كل ما فيها ويموت. عن قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. ولقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. فتموت الحور العين. والتي فيها نعم والولدان. وهذا ما مدعوه. وقد أخبر سبحانه أن الدار دار خلود نعم ومن فيها مخلدون لا يموتون فيها وخبروه سبحانه لا يجوز عليه خلف ولا نسخ نعم وأيضا قد احتج هؤلاء من أهل البدع بالأحاديث التي تفيد أن الجنة ما زالت تغرس فيها الاشجار وتبنى فيها البيوت فهي لم تكتمل بعد وهذا نحو حديث ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت ليله اسري بي بابراهيم فقال يا محمد اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه طيبة التر أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وناقيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا حديث حسن كما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 واحتجوا أيضا بحديث جابر حديث أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما الذي أخرجه الترمذي وغيره بساند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة هذا أيضا صححه الامام الألباني رحمه الله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 اثنتي عشرة ركعة في, في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة أخرجه مسلم ومن نحو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فيه الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتا في الجنة وهو حديث متواثر جاء عن جمع من الصحابة فقالوا هذه الأحاديث هذه تفيد أن الجنة لم يكتمل بناؤها ولم يكتمل الغرس فيها فرد عليهم ابن قيم الجرزية بقوله ما تعنون بقولكم؟ <تصفيق> لم ان الجنه لم تخلق لم تخلق بعد اتريدون ان الان عدم محض لم تدخل الى الوجود لم تدخل, لم تدخل الى الوجود بعد بل هي بمنزله النفخ في السور وقيام الناس من القبور فهذا قول باطل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 نعم. انها لم تخلق بكمالها آه. وجميع ما أعد الله فيها لاهلها وانها لا يزال لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء واذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر هذا حق لا يمكن ربه وادلتكم هذه إنما دلت على هذا القدر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 ويقال إلا ما اريد به وجوه وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله فأما السماء والأرض فقد زالتا في يوم القيامة لأن أهلهما صاروا إلى الجنة وإلى النار وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب لانه سقف الجنة والله سبحانه وتعالى عليه فلا يهلك ولا يبيت أوه. أي يستثنى العرش والجنة من هذه الآية وقال في رواية عبدوس بن مالك العطار المشورة بأصول السنة والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن زعم أنهما لم يخلقوا فمكذب بالقرآن نعم نعم مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار هكذا قال أهل ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار هذه عقيدة معتزلة من أهل البدع. إنهم ينكرون ويتأولون الغيبيات. ونختتم بهذه الأبيات الرائقه لابن قيم الجوزيي رحمه الله تعالى من نيته المشهورة والتي فيها يشوق المؤمنين إلى هذه الجنة المخلوقة الموجودة. التي يرى العبد فيها مقامه إن كان من أهلها إذا وضع في قبره. فقال وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن لك منزل فيها يعلمه. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم ولقد زعموا ولقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطط به أوطانه فهو مغرم واي وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحط الأعداء فينا تحكموا وأي غربة فوق غربتنا التي لا أضطه الأعداء فينا تحكموا، فحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم معلمه، فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. وحية على يوم المزيد الذي به زياره رب العرش فاليوم موسمه. وحية على وحية على واد هنالك أفيح. نعم وحية هنالك على واد أفيح. تربته من أظفر المسك اعظم حي على واد هنالك افيح تربته من اظفر المسك اعظم منابر من نور هناك وفضه منابر من نور هناك وفضة ومن خالص يا لا يتقسمه وخزبان مسكن قد جعلن مقاعدا لم... نعم. لمن دون أصحاب المنابر تعلمه وخزبان مسكن قد جعلن مقاعدا لمن دون اصحاب المنابر تعلمه فبينما هم في عيشهم وسرورهم فبينما هم في عيشهم وصرورهم <تصفيق> وأرزاقهم تجري عليهم وتقسموا إذا هم بنور ساطع أشرقت له أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم تجلى عليهم رب السماوات جهره تجل عليهم رب السماوات جهرةً فيضحك فوق العرش ثم يكلمه سلام عليكم يسمعون جميعهم بأذانهم تسليمه إذ يسلمه سلام عليكم يسمعون جميعهم بأذانهم تسليمه إذ يسلمه يقول سلوني ما اشتهيتم وكل ما تريدون عندي انني انا ارحم نقول نعم يقول سلوني ما اشتهيتم وما وكل ما تريدون عندي فان فان نعم فإن فانني انا ارحم فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فقالوا جميعا نحن نسالك الرضا فانت الذي تولى الجميل وترحمه فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه فتعالى الله فالله اكرمه فيا بائعا هذا ببخس معجل فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بل سوف تعلمه شابعا هذا ببخس معجل فكأنك لا تدري بل سوف تعلمه فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة اعظم صلى الله على محمد وآله واصحابه وسلم الله اكبر الله اكبر نشهد ان لا اله الا الله نشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت بالصلاه قد قامت بالثناء